بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وصلي مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله وحمد الله بينا سورة النجم إلى آيات دعفر ثانية أفر وسورة النجم سورة النجم وصورة كونتونية سدحات ترتيب تقرآنك كريمك آيات هدون والليحدنية الله وصورة مكية وإياه سورة مكات بيك المتعين marka nabi sallallahu alayhi wa sallam ya lagu soo xadan qaadi oo sifo diisi fiicnaay lagu sheegay Allahu wa'l najm haddigaan ku dhaartay ilaaha waa markuu dhaco ma dallama mallun saahibukum saahibkeenan mallun wa ma qawaa mana baadiyun in u bayadqo kama hadin anilaha waa ma huwa quraanku ma aha illa wahyun wahyoo xallo wahyoday mooyee allamahu wa habari shadeedul quwa hugisku adka o jibriil duumirrin xog u saaxibka ahaa fasta waa kor allah subhanahu wa ta'ala khasmar ku dhaco oo waagu soo bariyay oo dhaca wey salaada subax ku saagaado markuu dhucu ku dhaartay alle nabiilay muhammad taallina ma gaawo na ma dalalkii qowad uu ku dhalku wa qafti ahileed oo dadii garan waayay gaawgu wa qafq qastay dalalka u wax isagu shili u wa waxii loo waxyooday ya u wa حق الصاحبة وفستوا كور نقضي حقه وبرده وهو بالفقه الأعلى الله سبحانه وتعالى والنجم حد قيمه كر إذا هو مركوز على صلاة هرت ما ظل من من نبي الله محمد ويهي ساحبكم ساحكين صاحب إن ذلشوا من له من وما قوا منا بعد يومين ضال جواه إنه نري ضلاكوا قفك الجاهل كه غوكنوا قفك أقص سي سيده يهودك وما يندق كما هالله عنيله هو سوتش علية كما هالله إن هو ما هو قرآن كمأها إلا وحي وحي لو وحي لا وحي للنبي الله محمد موعيد علمه وحاب براي. شديد القوة أودي سكاي أتكيد بابري ذميرة الحج يا بري أرشيدانو سدواكرين فاستوى وكار نقضي وهو ملك جبهينا بالأفقي الأعلى هذا سألوتنا. وحقه وبرجالين ثم بدنا وشود وادي ملك تبريل فتدلع وشود وادي فكان وهو هذا قوسين قابي قوسين قانت خلاه هذا يضعف يشود يسدنا بق أداء بلدنا أقربنهم فوحى إلى عبده أدون كيسا ما أحوه وحى يد ماكذب مبين إن ألف آت وقلب جنابه مرة وحى إلها كارح إلها وحى عجائب قال بقولش مبينين أوقات ماشان دبأ وحي لاهدين وع الله مرك الله دبله في كل على الله ذي ماي مرك جبيها وحي نكوا ذينا ملك الجبرين لا بجواربه أركباني سفديسي وملك الجبرين لها بدو أمركها صه لح كل جهادا صورن ونقول الله midna waahabeenki leela tursirooy siiday tulminta markuu tagay yu sidii aha ku arkay waxa waxa la leeyahay markuu nabigu inuu arga gaxa ka yaabay yu hoos u noqday hoos u noqday laakiin maha allah fowha ila abd maah hadaf ya soo dhaxgaysay oo allah adonka allah علمه وحبر شديد القوى أودي سكيعت كيد ذو مرة حوج أو صاحبك فاستوام لك جبر الوكار نقضى ومعالمك النبغا وهوملك جبر النه في الأفق الأعلى جه هذه سر يقصب حيكم نقض ثم أدنى وشود وادي جبر النبي وكسو دوادي فتدلى وشود وادي فكان وح هذا قاب قوسين قابي قوسين قاسل لبداد انت ايشو انت ايشو جنه قاسل لبداد او ادنا بلدنا او غبدو او تيشكغه ايد ما في معناه بلويه فاوحا الله و خيواداي ولا غرانده كحيونيا الى ما اوحا و خيواداي و خجي و خيواداي قولي و عبد الله alla adonki ismaa wahu wuxu wado wa lo soo diibay sida الله ka dahirsan ملك جبريل wuxuu إلى عبده jibriil u soo diibay ila abdahi adonki si muhamadaha ma waxu wuxuu yihdo waa wax weyn ma kaddaba fuuadu qalbiga nabiga ma beeninina ma raay inda wuxuu qaar inda على ما يرى wuu rumaysatay afa tumadoono markay miyad kula murmaysaan أتمت كل عمر ما يساق على دي ولقد رآه نبي الله محمد جبريل واركين نزلة مر أخرى عند سدلة المنتهى سدلة المنتهى أكثى ذكاء واركين عندها سدلة متأكث هذا وحاء جنة المأوى بعها جنة جنة المأوى بركو حال الشهداد أرواح ذا ميشل مؤمنين ما كذب الفؤاد مره و حيق ا و اندها كو اركاي قلبي سو ما بينينه و رميسد و و حجيبه markama waxad kula doodeysan wixii asti arkay mid kula murmeysan wuu arkay baa waaki markii isrihi laga soo leexiyay oo yimaadeen abu jahli waxba yimid oo war bal waran buul maxad waraysa dhala li guuriyay markaas ummad xagacanta saaray ma waxan hadda hadaad dadka ma waxaan aad u sheegi lahayd ha uu yeyay qureys si weyn balin ka dhigay suursade boo saaray kumad xagacanta saaray iyo نبي قوم ببين إن مركّف تمارونه محاط كل <سؤال> مر ما يسان على ما يراه واركين، ولقد رأه نبي له محمد جبريل <سؤال> واركين، فعل كرائه فعل كيسوا نبيه بفعل كيسوا جبريل، ولقد رأه نبيه جبريل واركين، نزلة مر أخرى أو سورة ديسي بقارك مر بضم عند سيرة المنتهى سيرة ذا وحول بكم انتهودان أكثر ذكر، وعند سيرة المنتهى لو بحين. حقه كروحي كي ماذا؟ يدؤ إيمان. بلاك تعلم كارك صقادي. حقه هو سويح كتجن. يدي على أنتي دو عندها أكث هذا وح جنة المأوى. جنة دي اللي هو ينعي. أر واحد أرك النبيو. يكسر سيدري تجيت كيو الضبالة. بلاك سويح الضبالة. وحلق كان بعد الضبالة. ماذا قلب صارو؟ أرجع النبيو ملأه لحني الميتة وما تقع منا قد بينه أنتي لا قد تلقي له الله محمد من آيات ربه ربي آيده سقيبك من الكبراء ووينا من ته سواتب عيضة وحينهن له ولغثر آهه النبي الله محمد جبريل وفارك نزلة أخرى نزلة وحجة برقة عند سيرة المتهاب وفارك ما شو حوالبه بهالثك أكثر وحاء جنة المأوى جنة الجوهلين جنة دي. الواحدة المؤمنين تلاقيني إذا واقتبأر كي يخشى الضبابين السدرة الجتكاس ما يخشى واحد باب يملاقيك تعيد تأكبدنه سدحون شلو أيجدها وفوشها كل أوضة فوشان ملاقيتي يذهب يا وأعاب أوقارك نبقو نكش هكين كراني ماذا قلب صرو أرجيسو ملحنين ومدجبي دحين أم ملحنين وما تقامنا جدبينه إذا كنت قلت الأمر بني لقد أن من آيات ربه ربه آياته سقايبك الكبراء هو وويناء فراعيته مركدي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قال فراعيته الله تسنمك الأخرى وله الأنثام يأغسقنا tilka taasi idan haday saataay qisbatu qayb weeyd diiga oo jaairada aslaamtan u asmaata aabidu jiireen ilma laato kale iyo uze iyo magacii allay uga oo uza muannasu xajiis allah ba uga soo dhambaleen marka laba talabo siiyood ba loo sheegay oo sanumkii fiibani saqif weeyd salah weeyin oo dhalaali buu aha markaasi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 oo dhax joogtay dadka kale way u xidmeeyaan Khalid bin Walid ba loo diray into meeshii taga geedihii soo gooye warku Nabigu u imid booeydi ku noqo oo soo dir gabad qaawan iyo meeshii ugu tago gabadhii halkii uu kusoo diray markaa waa asnaamtu waxyaabo loo tixraaceen ayay yihiin asnaamtu badigi uu diintii nabi ibraahim be aan min sanaayeti waqtiga koors marka meejan u manaatan saalisa taa lukhra ruuha sadaxad mid kale lama yiraa waxa sadaxad koob iyo labo marka yihiin ba ka koobadii kale ba la iyo mana taa 33 alxaraa oo dambeysa muhiyi diinta reeyan tilka taasii idan haday saatahay qismatu oo jaairada in heey maheeyaa aslan ma taasima aha illa asmahum magacaymooye ما انزل الله قال لكم من سلدان ان لكم ما سوجد بها اصنامتا من سلطان وحجاء ان العابده ان يتبعونا ما يتبعونا ددكم راعيان غالده ايلدان ملعوال مويه يواتو الفس نفط ود وحي جلاته ما يسكر راعيه ولغا جاءهم وحا يمي ددكم رب ربك الهدى هنن waxa asnaamtaad abuusa wa magac iyo idinku aad madax u leed bilcada dhanba sida ooho dadka bidcada waxba iska magacaabi marka si cibaado ku sheegayaan bidcada waa marka magac la bixiyo bilmetel khamriga oo kale hadii waa malab leeyna miyey wax ka bedelay marka إن هي ما هي مقعيها سماءها إلا أسماء مقعي موية سميتمها أد مقعوضة أنتم إذنك إيو آبائكم أبيوغين ما إن الله ألا مسؤول بها بإعبادتها بسلطان وحجة إن يتبعون ما يتبعون مرة عيام كوا أسنمت عابداي إلا الظن ملء موية إيوما تهوال أنفسه نفتوض وحي شعلاته وحي نفتوض وشعلاته بالمثل وحكم إذا ننبا سنب عابداي ka dhagax ka loo ka quruxbada kib u qaadano kan wix kaga tagee tuukay qaad qarbada timir sanum ka samaysay marku gaajooday buu iska xulay walaqad jaa'o waxa uu yimid murabbi insani markay leeyeen muhammad maxaa rasuul looga dhigay maseeday ugu doonaya markay leeyeen waa nuqumanahayo xeeb baan helayna suuragalma ah say doonayaan xaaladuma waa sida oo isla quman yahay waxa weeye mahli kare weey aml il مايا فلله لو وحوصره الى اخرته اخرات الدب يقولوا لادونك وره وكم من ملك كم كثيرا ان بدنوا من ملك الملائكه اوف في سموات السماء تجو يين الله تقني دقينين شفاعتهم يرقدوا من بعد أن يذل الله أو ان تو اذن قد بميه يشاء قف قدونه ويرضى رالحن امس ملك سماده جوكته عيدا كبدن yee ni shafa'adood hadee alla u ergaya oo ruuxa loo dambaysta faayideyn aan laga yeelin ila malakiila idne mooy kala loo shafaacaadina raali laga ku idno umba Markaidun kamedihi kassinikassaan lukit mennään ja isoäärässä. Ebbene. Mijattu on taisaakin lagaa akbali. Mijattu on taisaakin idin iddon. Mijattu on taisaakin lagaa raalimukondon. Maja. Mijattu on taisaakin lagaa raalimukondon. Mijattu on taisaakin lagaa raalimukondon. Mijattu on taisaakin lagaa raalimukondon. on taisaakin lagaa raalimukondon. Mijattu on taisaakin lagaa شفاعتهم شفاعتهم دون شائع شائعنا تنين إلى من بعد أن يأذن الله إنه الله إذن موجي لما يشاء قفكوا الدونه وإذن شفاعتهم شفاعتهم شفاعتهم ويرضاء الرهال لكان نخدوه إن الذين قوة لا يؤمنون أن رمين بالآخرة آخر لا يسمون وحكم مقعاب الملائكة ملائكة تسمية الأنثى هو الذي مقعاب دونه دو وما الله ممسكنا به مقعا هي ملائكة تون من علم وحوغانا ين يتبعون ما يتبعون مرة عيان إلا ذنّم الآوى المُوين وإن ذنّم لهن الله يغني وحبك مطر من الحق حق شيئا شيئا كمطر معناها ذنّ جاهدي حق الله بربر دقو إن يرنك جاء حق ما هذه حق إنت الغيب الغيب إن يرنك صورها كجاء دي ماي إفعلت كجيت شان النبي قال له جري عمدت ولا كجيت عندك فينا واحد يجي كجيت أولم يريد أن دونين ilaa hayata noolashan adunyaa ay damooyay Allah waxa subhanahu wa ta'ala kuwa aan aakhira rumaynin malaa'ikta waxay ku sida dadiga ay u magacaabay waa gabdhay leeyahay umaha yaano, ilmi cilmi uma hayaane way iska maleeynaan malaahooduna dinaca xaq marka loo eego waxba tarimaayade malaahood waxba tarimaayn marka iska gajeysto faraha kuwa و الدنيا ما يوحكي لأن دونينا، ذلك مبلغ، إن الذين كوا لا يؤمنون عرف مين، بالآخرة آخرة عرف مين، لا يسمون ويكون مععاب الملائكة الملائكة تصمية الأنثى، كوا جدك مقعودة عليك. وما اللهم مسكنا به تصمية ذا من علم، وإن علمه يتحرع عيان متنه، إن يتبعون ما يتبعون مرة عيان، إلا الظنة ملاأوال موجي، وأن الظنة مالهن لا يغني كغمف فيلا من الحق حق حقيقي صادق البربر دقوا شيء أن يردك كما أدى، فأرد كجيت عملته ولا قفك كجيت سدى، عندك لنا وحي جيّه، أولم يريد أن دونين إلا الحياة تدو ينولش هادوموين، ذلك الدنيا دون الداسي، مبلغهم مكانوا جاري دلو ومن العلم حاجة علمه، إنتهم بعلم جودوا جاري ما إن الربك الرب هو الرب جا علمن بما نحذ ضلل لموي عن سبيله والدزي سكل لموي، وهو ألا نعلم واجي بمن هي تثقفك على مصر؟ ذاك المبلغ ووأمر عجيب كله الدنيا علم جود ما يشان ولا ولا مبلغ علم دعائي كجرث ولا مبلغ علمنا دعائي كجرث مركح علم جود وكلية يفهم جود يروح يكون الدنيا ذا وهكذا بكمل في كده يعني لان يا شيء خدير كي أحب كتاب ترجمان قلدي بريطاني سكو دينه يُراد الشقذيد ذه لا في نبؤة الشقذيد عن سواده وان مغل هذا ومسلوا واقوم مقلّم. الله وحليه ذلك الدنيا كف سكرة داسي. مبلغهم قال الدود ويمن العلم حاجة هو الرب جاه أعلموا بمن ضل قفكرة نصا عن سبيله والددي سكلصا وهو ألا أعلموا أجيائي بمن يتذق قفقة هنونا. الله كان حكم مركّب ولله الله وحوسق ناظم. ما في السماوات السماد راح حكوسه وما في الأرض الأرض راح حكوسه جان الله السماد يأرضا دمثه وأبو راي أو أم عمولاي ليجي إنه أبا المريه الذين كوي الذين كوي أصاوء بما عملوه عمل فلان ويجي إنه أبا المريه الذين كوي أحسنوا سم السماي بالحسن وأنا كوا كوا كوي الذين كوي والفواحس كفول فوسع إلا لما ما مكيرير مي إن الربك الرب جاه واسع المفروض تقدم الدافقيسه وواسع الضد كدم بجايرير الجيم دكوا وين اسكال إلى الله هو الدم الدافق هو الله عالمي اقبكم اذنكه الله سبحانه وتعالى وحوليا هاي صمد الأرض الله ما اسكاله الله أنا حكومه وحون أبال مارين قفك استو حمان سمياء عمل كيشوكاء أبال مارين قفك استو وناك سمياءنا وأنا bqaa baal maray ku wanaaga sabay waxa weeye kuwa dambiga ilmaadta dambiga yar yar adoon ka yariyo allah baa unaa fi rahmatay allah ma istaal dambiga waa weyn haddoo iska ilaali waxaa la sheegaa dambiga yar yar deymadaad oo aad cabta sabo iyo urtaay oo isku khugo dacday yaa lagu tilmaamaa dambiga yar yar inday kuwa الذين نكون أصحابه حماة سميع بمعملوه حي عمل فلان ويجي هو أبا الذين الذي نكون أحسنوا صما فلان إذا هذا الليل مدبل حسنونا وكوا كوسي الذين نكون يتنبون كذير هذا كبعيد الاسم اسمك كواوين والفوائح شك فاضن إلا الله ما مكيرير موج كيرير الروح بني آدم وياه سقطات بضم كذير كار الروح و بني آدم الله أكداف سبحانه وتعالى أدوك هو وين سوء إسك إلاليه إنا ربك ربك واسع المغفرة دن بالدافك سكو بلادين يهوي هو الله اللي أعلموه ويهبكم إذن كويدين أجيه إذ وقت أنشاءكم إذن كأبورين من الأرض دولك إذن كأبورين وإذ وقت أنتم إذنكم كو الجنة وكوة شيفاء دهين في بدون أمهاتكم هو يوجيك العلوشة فلا تزوكوها أماننا أنفسكم نفتينا أماننا هو اللي أعلموه bimaana haddii taqa baqay allah baagu hayso markii markii marka hayso maannino meel saraan jira iyo waan daa'abnaa yihi khair baan qaba oo meel aad bil marka wadday kartawaran oo muslim baan ahay argu ilaahay baan ubadowadday karta dad لكن xulajoogso waay soo waxayn laakin markaad dad caadi ah dadka la joogso inaad ka saraysaa حساب، هو way waxaad ku xisaabtantaad hadba amal kaad qabaneysu ku xisaabtaa uu alle aalamu ko ogwaya bikum idinka idii waqti anshaa ku midinka aboreey min al ard dhulka aadam فلا تزكوا أنفسكم نفتي إنها اماننا ما هي هو ألا عالم بما تلقى قف القف الله بل كورن الذي يتولى حقك جيتد وعدابه هي قليلاً إير واكتاق قلوبي عندما اكتس علم الغيب وحما قد علميسا وفه ويره وركا ام لم ينبا ميا الله ورمن بما فيه صحف موسى موسى صحفته سواك وحال ان نيكي وليد بن مغيرهها ya wuxuu gudii diinta uu yar garaabay oo uu yar dabacay oo u tabay marka saalin warwaaq ku sido waa sidoo ninkani hadda wuxuu sheegay waa haq qodo nin ka ka qaadi xolaysi boo ninku yin anaa ka qaadi waa yahay in yar dixda ku biye biye password wax yar uu galayna ugu kaloo bay way wax yar buuxiyay kadibna uu goosay way waxa kale oo la yidhaahda aad daa qaliilan in yar buuxiyay oo u garaaday ka goosay in yar qaadi siiyay عنده أكثى سموحة كمركو حقا ولا حنا يو خير فيه ودينه علم الغيب وحمق العلم جسم يوفاه ويرأوه أركا ينبع ميان الله ورمن بما في صحف الموسى. موسى موسى حاشي زويه كل إبراهيم إبراهيم حاشي سين الذي إبراهيم يوفاه في وح كسر الله أمره أو في ألا تجور إلينا نفنا ka xambaarin waasiiradun mid hambartai, wixii oo raad tu kale dambigaa oo aysan marka markii Ninki yiri wanana ka aniga aniga waxa la isii oo markuu xoolihiisi uu ka goostay marka aydu saasey cadeynaysa marka ninkan uu xoolaha siinay uu leeyahay uu iga xambaari maqaybku ku yili nafta kale ولا يسلي لسانه إلا مصاع. إمام الشافعي رحمه الله وح أم سия يسوى أيضا دل لسانيا. قرآن كم يتكلم أقرية إن هو حبته إمام الشافعي إن هو هذا واحد ده الشافعياء. ده نما إذا وصل سوء أبو أم سия. قرآن كلا أقرية. صدق أن خلاف سنة دعاءنا اللي سكوا خلاف سنة لو لكن قرآن كلا أقرية inu nu wuxuu taraynin meedka uu ابن yahay sheekhay Soomaalidu qarkadeed aydaan iyo Ibn Taymiyyah leedahay wuxuu wixii quraanka xataa salaadada dad walidka wax ka seen kartaa boo salaadato kato wax ka seen kartaa marka waxa weeyo من waxba loo aqrin am lam yunabbim ya allah wa ألا تزور إنا نحبارك لوازيلة مد وحبارتين وزر أخرى تكل الدم بجل ولا ليس إنا نأسرنا للإنسان ذاتك إلا مصاع وحسوج الشقي سمويه وأن السعي عملك سوف يرى ولا أرك الدونا يوم ولا صهر نجيه ثم يجهز جزاء فوقها. ليس الإنسان إلا مصاع. مرك مركي نبغي عليه صلى الله عليه وسلم جارية يول السالح كود إنك عمل كيس جوي ما هي علم بذا يعلم اللي جرتهم سعيجوا إلماه سعيجيش عمل كإلمه هو قبضين أبيه هو قبضين واحد إسقاب صدي نين إياه إلمه هو إسقاب صدي هو وماله الله كبره النبي ملك إلمه وسعيد وروح قبضته Allah tajuri ina in hambari nimmiyanu uguin wizire tumidu hambar tai wizirukratukaladambeget. Walla isa ina nu usukna nimmiyanu uguin. Lel insanu qafqa ila masagur shaqi semu. Walla sahihu amal kisasaufa jurah. Dib dambar la arkidona. Thumajujjahu allah abal marin. Al jaza al ofa Abalmarin marin kamila. Wa anna ila rabbiha rabija hak ismu. Al mutaamish al tij al tij donahari. Wa anhu allahu allah. أضحكك كاقوس اليووي و أبكاك أوهي أضحكك كاقوس معناه معنى كفر حياة ونكرن حياة وأنه الله هو الله أمات إساكا ديلي وحياة إليه الله سبحانه وتعالى في إليه أن سعيه سوف يرى دبو يالله أركضنا ثم يجاهو حلقة أبال مرين الجزاء الأوفاء أبال مرين كاملا وأن إله ربك ربك حقيثة المنتهى ما شلتك يا أهاتي المنتهى وأنه الله هو الله أضحك ككفر هيو كقسل يو وأنه الله هو الله أماتك دلوي وحيان نولي والله سبحانه وتعالى عالم.